اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم ال المبين ان انزلناه في ليله مباركه ان فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إن كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم.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 فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب عَنَّا عنا العذاب إنا مُؤْمِنُونَ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 فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوى إنهم جند مقرقون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 موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين فاتوا بابائنا ان كنتم صادقين اهم خير ام قوم تبع والذين من قبلهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين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 يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم إلا من الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم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 كذلك وزوجناهم بحور النعين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بنسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون